لا يفكرون إلا بأنفسهم ولا يفكرون إلا بحقوقهم في الوقت الذي يكونون فيه قد ضيعوا حقوق الآخرين مع أن الحياة قائمة على ثنائية الحقوق الواجبات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف القرآن حينما يتحدث عن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني لهن يعني الحقوق حقوق الزوجة مثل الذي عليهن عليهن يعني الواجبات يعني حقوق الزوج إذن لهن واجبات الزوج يعني حقوق الزوجة وعليهن يعني واجبات الزوجة يعني حقوق الزوج الحياة في داخل الأسرة قائمة على أساس هذه الثنائية ثنائية الحق والواجب آه ثنائية آه لهن مثل الذي عليهن بالمعروف كذلك الحياة في خارج الأسرة قائمة على هذه الثنائية ثنائية الحقوق والواجبات يعبر القرآن الكريم عن هؤلاء الذين يخلون بهذه الثنائية الرائعة ثنائية الحقوى الواجب يعبر عنهم بأروع تعبير وألطف تعبير بالمطففين السورة كاملة باسم سورة المطففين تسلط الأضواء على هؤلاء الذين لا يفكرون إلا بحقوقهم ولا يفكرون إلا بأنفسهم طبعا على حساب الناس وعلى حساب الآخرين أحيانا الإنسان يفكر بنفسه طبعا هذا جيد أن يفكر بنفسه ولكن التفكير بالنفس والاهتمام بالنفس لا يمكن أن يكون على حساب الآخرين وحقوق الآخرين ولهذا القرآن الكريم يصدر سورة المطففين بكلمة الويل ويل للمطففين الويل يعني الهلاك يعني العذاب بعض الروايات تقول الويل واد في جهنم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون انظر حينما يأخذون حقوقهم يأخذونها كاملة بل أكثر من ذلك ليس فقط يستوفون على الناس انظر هنا العلى يعني هناك ضغط على الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذه الثنائية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ثنائية الاستفاء والإخسار هو يستوفي حق ولكن يخسر حقوق الآخرين إذن هو يفكر بحقوقه ولا يفكر بواجباته ولهذا يكون هناك خلل في ثنائية الحق والواجب آه ثنائية آه لهن مثل الذي عليهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ما معنى اكتالوا؟ اكتالوا يعني اشتروا بالكيل يعني حينما يشتري بالكيل من الناس لا يريد يعني فقط يستوفي وإنما يريد أكثر من حقه وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا باعوا لهم إذا باعوا للناس بالكيل أو باعوا لهم بالوزن يخسرون يعني لا يوفون حقوق الناس يعني هم يريدون استفاء الحق كاملاً لأنفسهم حينما يشترون من الآخرين حينما يأخذون من الآخرين يريدون الحق كاملا بل أكثر من حقهم ربما كلمة على هنا لم تقل الآية الذين إذا اكتالوا من الناس وإن قال بعض المفسرين على هنا بمعنى من ولكن نحن لا نرى هناك ترادف في الحروف القرآن حينما يأتي بعلى هنا صحيح قد يكون التعبير الطبيعي من. الذين إذا اكتالوا من الناس يشتري من الناس ما يشتري على الناس يشتري من ولكن القرآن الكريم حينما عبر عن جاء بالتعبير بعن أو بعلى وليس بمن هناك دلالات وهناك أبعاد ينبغي لنا أن نتدبرها مع الأسف القول بالترادف يضيع علينا الكثير من الأسرار القرآنية الكثير من المعاني حينما نقول أن هذه الكلمة ترادف أو هذا الحرف يرادف يعني التبديل القرآن بدل هذا الحرف بهذا الحرف ينبغي أن لا نكتفي بذلك بل نتدبر العروف القرآنية وسنجد هناك اسرار في الحرف القرآني فالقرآن حينما يقول الذين إذا اكتالوا على الناس يعني يأخذون أكثر من حقهم يعني الضغط يمارسونه على الناس الذين إذا اكتالوا على الناس انظر على العكس عكس المطففين من هم عكس المطففين المؤثرين المؤثرون هم الذين ماذا يقول القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة انظر على أنفسهم يعني الضغط ماذا يكون الضغط يكون على كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين في خطبة المتقين في نجل بلاغة نفسه منه في عناء والناس منه ماذا؟ في راحة نفسه منه في عناء والناس منه في راحة المطفف عكس نفسه منه في راحة والناس منه في عناء ولهذا جاء ربما والله أعلم طبعا بأسرار آياته جاء تعبير على ليعبر أن هؤلاء المطففين ليس فقط يأخذون حقهم يستوفون حقهم كاملا وإنما هم يأخذون أكثر من حقهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا باعوا لهم بالكيل او باعوا لهم بالوزن يخسرون انظر لا يعطون للناس يعني الواجب والحق للناس لا يقومون بواجباتهم يقصرون بواجباتهم ويستوفون حقوقهم وهنا قد تكون لفتة رائعة التفت إليها بعض المفسرين وتعددت يعني الإجابة عليها القرآن الكريم حينما قال الذين إذا اكتالوا على الناس لم يقل اتزنوا لم يذكر الوزن في البيع الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم انظر في البيع جاء بالكيل وبالوزن يعني ربما يكون مثل السياق قد مثلا السياق الطبيعي هكذا الذين إذا اكتالوا أو اتزنوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لكن القرآن الكريم لم يذكر في البيع في بيع هؤلاء المطففين حينما يبيعون لم يذكر الوزن وإنما ذكر الكيل فقط الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إذا اشتروا منهم بالكيل وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اعتقد كذلك حينما نتدبر الايه القرآنية نجد آآ أن آآ ذلك واضح باعتبار ان الوزن ادق من الكيل الوزن ادق من الكيل فالذي يستطيع أن يسرق آآ آآ بالوزن آآ طبعا يعني هذا قطعا يسرق في الكيل ولهذا القرآن الكريم يقول وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني حتى بالوزن هو كذلك يخسر الوزن دقيق وواضح الكيل ممكن الكيل أن الإنسان يسرق من الكيل ولكن كيف يسرق من الوزن هناك ينبغي أن تكون حيلة كبيرة بينما حينما يشترون هم يستوفون الكيل فالذي يستوفي الكيل من الأولى أن يستوفي الوزن حينما يعني لا يسمح للآخر أن يبخسه بالكيل قطعاً لا يسمح له أن يبخسه بالوزن ولهذا لم يذكر الـ الـ الـ الوزن بالبداية لأن الذي يستوفي الكيل يستوفي الوزن من باب أولى لأن أصل الكيل هو الوزن ولكن للسهولة صار هناك كيل لسرعة الأمور ولهذا الذي يستوفي الكيل يستوفي الوزن بينما الذي يخسر الكيل قد لا يستطيع أن يخسر في الوزن ولهذا ذكر الوزن في البيع وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون بعد ذلك القرآن الكريم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما علاقة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بالتطفيف الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون القرآن يريد أن يقول أن مشكلة هؤلاء المطففين أنهم لو كانوا يظنون وليس فقط يعني لا داعي لليقين بيوم القيامة لو كانوا يظنون ولو على مستوى الظن بأنهم مبعوثون ومحاسبون على ما يعملون أصلا لا يمكن لهم أن يتجرأوا وأن يبخسوا الناس حقوقهم ولكن هؤلاء مشكلتهم أنهم يحسبون أن لا أحد سيحاسبهم وأن لا أحد سيطلع على أعمالهم ويأخذ الجزاء منهم هؤلاء عندهم نقص في الرقابة الإلهية لا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرقيب وهو الذي يرى وهو الحسيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يوم القيامة يوم المحشر الناس تقف جميعا أمام الله عز وجل في عرصة القيامة ابراهيم الخليل عليه السلام ماذا يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر إذا إبراهيم الخليل هذا الذي كان أم قانتا لله كما يصفه القرآن الكريم يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يطلب من الله ألا يخزيه يوم القيامة ومع ذلك هذا المطفف أصلاً لا يشعر بأن وراءه قيامة وأن وراءه حشر وهذا هو يلعب ويطفف انظر كلمة تطفيف من الطفيف يعني يأخذ قليلا من هذا وقليلاً من ذاك وقليلاً من أولئك قليل قليل طبعا هذا القليل يصير أطنان إذا كان مثلاً يشتغل في الذهب أو يشتغل في الحنطة أو يشتغل في أي سلعة أخرى حينما يطفف صحيح هو يأخذ قليل حتى لا يرى حتى لا يكتشف ولكن الله عز وجل هو الرقيب وهو الحسيب القرآن يقول هؤلاء لو كانوا يظنون بأنهم مبعوثون في يوم القيامة وبأنهم محاسبون لما أقدموا على هذه الفعلة الشنيعة هذا التطفيف والسرقة من أموال الآخرين ومن حقوق الآخرين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وكلمة الظن صحيح بعض المفسرين قالوا بأنها اليقين ولكن الظن هنا له دلالة رائعة يعني كأن الآية تريد أن تقول لا يحتاج الأمر إلى يقين بالآخرة يكفي الظن بالآخرة هناك ظن يعني 80% 90% أو حتى 70% يعني الإنسان حينما مثلا يخرج من بيته ويقال له يعني نسبة 70% تقتل لا يخرج من بيته بل نسبة 60% يقتل يعني الإنسان العاقل إذا يقال له إذا تخرج الآن او السافر بالطائرة 60% 50% تموت الطائرة تسقط لا يخرج العاقل مصحيح؟ فكيف القرآن يقول يكفي الظن بالآخرة عمي ماكو داعي أن تعتقدون بالآخرة مئة بالمئة. يكفي أن تظنوا ستين بالمئة خمسة وخمسين بالمئة سبعين طبعا الظن كلما صعد أفضل إلى أن يصل إلى مرحلة اليقين ألا يظنوا أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول لو كان هؤلاء يظنون لما أقدموا على أخذ هذا الطفيف هذا الإنسان بطبيعته هو مطفف ولكن التقوى تجعل الإنسان مؤثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أمير المؤمنين عليه السلام يصف هؤلاء المطففين الذين يستوفون ولا يوفون في كلمة رائعة في نهج البلاغة الحكمة 150 من نهج البلاغة يعني في الجزء الثالث أو في الباب الثالث الكلمات القصار من أروع كلمات أمير المؤمنين لسائل سأله أن يعظه قال أمير المؤمنين انظر هنا حالة التطفيف لدى هؤلاء لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرج التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله شوف المطفف انظر يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل حينما يسأل حقوقه يبالغ في السؤال عن حقوقه ولكن هو يقصر في عمله مثلا يروح للدائرة ساعة بالتسعة ساعة بالعشرة يروح أكل ساعتين يروح للدوام دائما يأكل نص ساعة يأكل ساعة ساعتين ويخرج كذلك قبل انتهاء الدوام بساعة هو إذا هو ماكل يعني من بداية الدوام ماكل ساعة ساعتين ومن نهاية الدوام ماكل ساعة ساعتين لكن حينما يأتي الراتب الشهري وتقول له أنت مثلا مخصوم منك مثلا مئة دينار تقوم الدنيا ولا تقعد إذن هو ماذا هو يأكل من يعني حقوق الآخرين ولكن حينما تريد أن تحاسب هذا الإنسان طبعا يصرخ ولا يقبل يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجل نفسه بأكثر من عمله يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل يعني يقصر في واجباته ويبالغ في ماذا في حقوقه يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ فهو بالقول مدل ومن العمل مقل انظر بالقول مدل يعني مستعلي حينما يتحدث حينما يطلب حقوقه يعني يطلبها بصوت عال جدا ومن العمل مقل حينما يقوم بواجبه لا يؤدي الواجب حق الأداء ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى يرى الغنم مغرمة والغرم مغنمة يخشى الموت ولا يبادر الفوت يستعظم انظر مدى دقة كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لهذا المطفف يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن انظر طاع ومداهن على الناس طاعن يعني حينما يحاسب الناس يطعن بهم يحاسبهم حسابا دقيقا ولنفسه مداهن حينما يحاسب نفسه يداهن يعني من الدهن بحيث يلين في حسابه مع نفسه ولكن يكون شديد مع الآخرين يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره دائما وابدا يذب السبب بالآخرين حتى لو كان هو المقصر دائما لا ينظر إلى اخطائه دائما يضع اللوم على الآخرين يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره يرشد غيره ويغوي فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي انظر هذا هو بيت القصيد يطاع ويعصي يعني هو يأمر الآخرين أن يلتزموا بأوامره أن يلتزموا بالأخلاق والآداب تجاهه ولكن هو لا يراعي أدبا ولا يراعي حق للآخرين هو يريد من الآخرين أن يلتزموا بجميع حقوقه كاملة بل أكثر يعطوه أكثر من حقه ولكن هو لا يعني يلتفت إلى حقوق الآخرين فهو يطاع ويعصي هو لا يلتزم بشيء يريد من الناس أن تطيعه أن تلتزم بآداب الضيافة مثلا ولكن هو غير مستعد بأن يقدم أبسط الأمور وأبسط الحقوق للناس فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي يعني يستوفي حقه كاملا ولكنه لا يوفي حقوق الآخرين هذا هو المطفف كما يرسمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخطبة الخمسين بعد المئة من نهج البلاغة وهو رسم دقيق وعميق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 رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية